بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحجم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله وهو الحكيم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 فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَانَا وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّكُمْ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مسلمات مؤمنات قالتات تائبات عابدات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا وأهليكم قلوا انفسكم واهليكم نارا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارا عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون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 صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين